119. هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما حَمَلَت حملت حملا خفيفا فمرت به فَلََّا أَثْقلَ ال الدَّ وَلهَّه وَبَّّهُ مَالَئِ آتَتَنَا صَالِحَ نَكُونَّ مِنَ الشَّكِرين فَلََّا آتَهُ مَا صَالِحًَا جَلَ لَهُ شُرَكَان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 112. سواء عليكم أدعوتموهم أَمْ أنتم صامتون 113. إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين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 وَإِن وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا 110. وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون 111. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين 112. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ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 119. وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون 110. واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. إن الَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ لا يَسْتَكْبِرُونَ عَنِ عِبَادَتِهِ وَيُسَبِّحُونَهُ وَلَهُ يَسْجُدُونَ